Ha <laughs> ha أبكيكي بالدمع لي الدمع يجديني لما رحلتي وتاهت بعناويني أطرقت أبكي على قلب يشاطيرني روح الحياة وياسري في شريني في عيني أمي قرأت الحزن فارتباكت مشاعري عندما جاءت تناديني قالت بحزن دونا فاضت لبارئها جثت أبكي ودمع الفقد يكويني ما هو هاتي جهازي لا أصدق لا أرسلت مذهولة دن أجيبيني لا ترحى هكذا كذا يا سلوتي فأنا بدنيك الحزن يعد في يديني لكنها لم تجيب لي آه قد رحلت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 أمر يكدرني وجدت في قولها أمسا يسليني أبكيكي بالدمع ليت الدمع يجديني لما رحلت وتاهت بعناويني أطرقت أبكي على قلب يشاطرني طول الحياة وياسي في شغلي لم ننسى آخر يوم من زرتها وحكت حروفها خلتها يا ربي تشفيني كانت تحدثنا عما الما بها منها تعلمت درسا عن ما لا تجعت فيك لعل الله يجبرني لن يكفي ولا شعر الدواوين ولو كتبت بدم العين ما وصفت محابر ما الدمع حزنا ساكنا فيني ربي راضيت بأقدار لا لا كتبت راضيت أرجو الرضا جبرا يقويني قامتها يا خفي النطفي مؤمنة, النطف مؤمنة وصبرها قصة كانت تعزيني عزاؤنا أنها في طاعة غشأت وكنت أحكي لها بالله سدي ثابتي على الإيمان ما جت بنا يدنا والنصحة أهديني رابت على حشماتين والستر ديدانها والله جملها بالعقل والديني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 أسقي ثراها غيث مغفرة بعفوك الله عاملها إلى حيني وارفع منازلها وارفر خطيئتها وأرضيها بالجزايا مالك الديني يا عمتي أعظم الرحمن أجراكم وأعقاب الصبر أجرا في الموازين غدا على الحوض تلقاكم بنياتكم برفقات الصحب مع خير النبي تقودكم نحو بيت الحمد هلئة خول القصور تباهي حورها العين على الآرائك والولدان تخدموكم مسيركم أشهر ظل الباساتين والحمد لله ما حل المساء وما تنفس الصبح بالإيمان يحيني ثم الصلاة على هادي الورى أبدا ما سبح الطير في خضر الأفنين والحمد لله ما حل المساء والحمد لله تنفس الصبح بالإيمان يحين ثم الصلاة على هادي الورى أبدا ما سبح الطير في خضر الأفنين سبح الطير في خضر الأفليل